يا من لا تراه العيون يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تخالطه يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا توقى يرقب في الحوادث ولا يخشى الدوائر ولا شيء يخشى التوائر ويعلم متاقيلا الجبال ويعلم متاقيلا الجبال ومكايل البحار, ومكايل البحار وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ وَأَشْرَقَ عَلَيْهَا نُورٌ وَلَا تَوَارَى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ وَاللَّهُ بِسَمَائِهِ وَبِأَرْضِهِ وَلَا أَرْضٌ أَرْضٌ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي طَيِّهِ وَ ولا جبل ما في وعره ولا جبل ما في وقره يا من اظهر الجميل يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤخذ بالجريمه ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر يا حسن التجاول يا حسن التجاول يا واسع المغفرة يا يا باسط اليدين بالرحمه يا باسط بالرحمة يا صاحب كل نجوى صاحب كل نجوى ويا منتها كل شكوى منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيما منك يا عظيم المنن يا ممددا المن النعم قبل استحقاقها يا ممتدا النعم يا ربنا, وسيدنا يا ربنا, وسيدنا يا ربنا وسيدنا يا مولانا ويا غا يا رب يا مولانا ويا الله يا رب زدنا نسألك يا الله اسلك تشوي خلقنا بالنام